بسم الله الرحمن الرحيم ألف تلك آيات الكتاب الحكيم اكانا للناس عجبا ان اوحينا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذين امنوا ان لهم قدما صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لسحر مبين ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يدبر الامر ما من شفيا إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه افلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا انه يبدا الخلق ثم يعيده ليجزي الذين امنوا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 هو الذي جعل الشمس ضياءً والقمر نورًا وقدّره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق نفصل الآيات لقوم يعلمون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 ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا واطمانوا بها والذين هم, والذين هم عن اياتنا غافلون والذين هم عن آيَاتِنَا غَافِلُونَ أَنَّ لِكُلِّ النار بما كانوا يكسبون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 دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وان دعواهم ان الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله وإنس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قائدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زجنا للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أعلكنا القرون من قبلكم لما ظلموه وجاءتهم رسلهم بالبينات ومنا كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف لننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا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 فقد لبست فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلوا فمن أظلم ممن افترى عن الله كذبا أَوْ كذب بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينتفعهم ويقولون ويقولون هؤلاء شفاعنا عن الله. قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يعلم قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يعلم في السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سبحانه وتعالى عَمَّا يُشْرِكُونَ وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقوي بينهم فيما فيه يختلفون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 وَإِذَا أَدَقْنَا النَّاسَ رُحْمَةً من بَعْدِ الظُرَّاءَ مَسَّتْهُمْ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمَّ كُنْ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أسعر مَكْرًا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجغين بهم بريح طيبة وفرحوا وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءوا جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا ظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين دعوا الله مخلصين له الدين لئن انجيتنا من هذه, هذه لنكونن من الشاكرين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 انما مثل الحياه الدنيا كما إن انزلنا من السماء فاختلط به نبات الارض مما ياكل الناس والانعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون وظن أهلها أن لهم قادرون عليها أتى أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها فجعلنا حصيدا كأن لم بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم للذين احسنوا الحسنى وزياده ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذله اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون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 ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم اَمَّا نَقُولُ لِّلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَن نَّعْبُدُ وَشُرَكَاءَكُمْ فَسَجَّلْنَا وَقَالَ لَشُرَكَائِهِم مَّا كُنتُم إِيَّانَا تَعْبُدُونَ فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم ان كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما اسلفت وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الحق، وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كانوا يفترون. قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أمن يملك السمع والأبصار ومن ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل افلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فأنا تصرفون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 قل الله يبدا الخلق ثم يعيده فانا تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي الى الحق قل يهدي للحق أَفَمَن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا, إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون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 قل فأتوا بِسُورَةٍ مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إِن كنتم صادقين فالكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تَأْوِيلُهُ كذلك كذب الذين من قبلهم فانظوا كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين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 ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلوا ومنهم من ينظر إليك أبأنت تهدي العيون ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون يَوْمَ نَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ يَتَآرَفُونَ بَيْنَهُمْ قَادِرَ خَاسِرِينَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ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 ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ظواً ولا نفعاً إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستغخرون ساعة ولا قل ارايتم ان اتاكم عذابه بياتا او نهارا ماذا يستعجل منه المجرم ثم اذا ما وقع آمنتم به آلان وقد, وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ودوقوا عذاب الخرد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ قل قُلْ إِي وَرَبِّيَ لحق لَحَقٌّ وَمَا أَنتُمْ بِمُعْجِزِينَ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نفس ظلمتنا في الأرض ولو أن لكل نفس ظلمتنا في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون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 فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أَدِنَ لكم ام على الله تفترون قل يا ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وَمَا تَكُونُ فِيهِ شَأْنٍ وَمَا تَكْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُهَا رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ دَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا, إلا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ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 وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء ان يتبعون إِلَّا الظن وان هم الا يخرصون. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصيرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون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 فتقولون على الله ما لا تعلمون قل ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقه العذاب الشديد بما كانوا يكفرون واتلوا عليهم نبع نوح الإخال لقومه الْقَائِلَ لِقَوْمِهِ يَا قوم إن كَانَ كِبْرٌ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ ان كان كبر عليكم مقام وتذكيري بايات الله فعلى الله توكل فاجمعوا امركم وشركاءكم ثم لا يكن امركم عليكم غمه ثم قضوا الي ولا تنظروا فان توليتم فما سالتكم من اجر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 وَأَغْرَقَنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ المنذرين ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعَدِهِ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاؤُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلِ كذلك نطبع على قلوب المهتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وغارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فلم يجعل الحق من عندنا قالوا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم اسحر هذا ولا يفلح الساحرون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 وقال فرعون أتوني بكل ساحر عليه فلما جاء السحرة قال لهم موسى القوا ما أنتم ملقوا وَلَمَّا أَلْقَوْ قَالَ مَا جَيْتُمْ بِهِ السَّحْرِ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما آمن لموسى إلا ذرية وقومه على خوف من فرعون وملئهم أن, أن يفتنهم وإن ترعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين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 وأوحينا إِلَى موسى وَأَخِيهِ أن تبرأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى يا ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا, وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا, فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم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 وجاوزنا ببني اسرائيل البحر فاتبعهم فاتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي قَالَ آمَنْتُ أَنَّ رَبُّنَا إِلَىٰ مَا غَاءَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِكِ بِبَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ آلآنَ وَقَدْ أَنصَرْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ كنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صُدِقٍ وَرَزَقَنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا فَمَا اخْتَلَفُوا حَتِّي مَنْ جَاءَهُ ان ربك يقضي بينه يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون فان كنت في شك مما انزلنا اليك فاسال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 ولا تكونن من الذين كذبوا بايات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم ولو جاءتهم كل ايه حتى يروا العذاب الاليم فلولا كانت قريه امنا فتفانى ما نخا إلا الا قوم يونس لما آمنوا كشفنا كشفنا عنهم عذاباً خزي في الحياة الدنيا، ومتعناهم إلى حي. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أَفَأَن تَتُكْرِهُنَّ. حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل ماذا في السماوات والأرض وما تُنَال الآيات والنذر على قوم لا يؤمنون؟ فَهَلْ يَنْتَضِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَضِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَضِرِينَ ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا أيها الناس إنكم أَتُمْ فِي شَكٍّ ذِي فَلَى فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وامرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فانك اذا من الظالمين وان يمسسك الله بضر فلا شف له الا هو وان يردك بخير فلا رد لفضله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 وَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيل واتبع ما يروحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين